ان الذين كفروا ينادون لمقت الله لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا 122-أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل 123-ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تؤمنوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ العني الكبير هو الذي يريكم الَّذِي وينزل آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لكم من السماء مِنَ وَمَا يَتَذَكَّرُ إلا من ينيه 121. الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 122. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر 116. لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القناة